من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتته وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرّت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في هَذَا دَلِيلٌ لَكُنتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولُ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّجًا لَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَى قَدْ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا واستكبر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 لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء 119. وهو على كل شيء وكيل 110. له مقاليد السماوات والأرض 111. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل الله الذين من قبلك لئن أشرفت ليحبطن, ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 110 لا الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره 117. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عنا نشركون 118. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء فيه أخرى فإذا هم طياب يوم ظرور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق.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 ابواب ف وقال لهم خزنتما وقال لهم خزنتم فالم ياتكم رسل منكم يثنون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم ماذا طروا ولكن حقت كلمه العذاب خذو أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثو المتكبرين، وسق الذين كفرو إلى جهنم مزمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حبت كلمة العذاب على الكذب وخالدين فيها فرئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم